مشتاق يا فرايه بيرلكين يا هم بختوت الصاير لن عين ودمعات تهمل خناجر بالما يصير خرب تكان حاير وعيونك تصفن فيك صفنت مقاب وعيونك تصفن فيك صفنت مقاب العشاق العشاق تدرون عشاق, عشاق, عشاق مجنون هاي الناس ما تحمل فراق عشاق عشاق تدرون عشاق مجنون هاي الناس دليلي وياك كلش غريبه ينطر حبيبي سنين ما مرحبا قصه دليلي وياك كلش غريبه ينطر حبيبي سنين ما مرحبا ويا الجرح سهرنا اني وابجي إن ما يغسع عنا من طرب ما يرضى سا عينا منطر طبه به بشواقه بشواقه بشواقه بشواقه مجنونها يا الناس ما تحمل فراقه بشواقه بشواقه بشواقه بشواقه مجنونها يا الناس ما تحمل فراقه مشتاق الليل مهدي اللي no na why in us na بيبي ادك صار وضلوعي حران والفاسنا صطف تصحج على الراس قلبي بي ادك صار وضلوعي حران والفاسنا صطف تصحج على الراس, الرأس. شنتك عشق ما صار ما مر على الناس حتى الهوى المر بيك من جد ما ينطاق انت الهوى النار بيك من جد ما ينبع مشتاقني مشتاقني مشتاقني مشتاقني مجنونه هاي الناس ما تحمل <تصفيق> فراقه السهر مرويعك يا احلى السهر مرويعك يا احلى السهر مرويعك يا احلى السهر مرويعك يا احلى السهر مرويعك وانت يابك ايش كله مجروح ويرج جابك على تمر كل يوم واش تمثيابك علك تمرك اليوم واشتمتي يا بك لن قلبي بيا تقصار وعيوني باب لن قلبي بيا تقصار وعيوني باب بفراقي بفراقي دابحنا بفراقه مجنونه هاي الناس ما تحمل فراقه بفراقه بفراق دابحنا بفراقه مجنون هاي الناس ما تحمل فراق ما تحمل فراق ما تحمل فراق مشتاق مشتاق لي لي ما احسس جيد مونتاج علي هاشم الحميداوي